بسم الله الرحمن الرحيم الأنفلا م من الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإن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 ربنا إنك جامع الناس ليوم ما غيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولادهم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 في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المطورين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المال قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 وَنُمِّنُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا رَبَّنَا إن ننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واغنا عذابنا الصابرين والصادقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين بالاسحاء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 وَمِقْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْضٌ بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حاج فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.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 فكيف إذا جمعناهم ليوم الله غيب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك اللهم ممالك الملك تؤتى الملك من تشاء تؤتى الملك من تشاء وتزعم الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء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 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كان انثى سميتها مريم واني اعيذها بك واني اعيذها بك وذريتنا من الشيطان الرجيم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 رب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بياحي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاق قال كذالك الله يفعل ما يشاء قل رب جعل لي آية قل آياتك لا تكلمنا سثلاثة أيام إلا رمزا وذكر ربك كثيرا وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاء وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مُرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مُرْيَمُ يَا مُرْيَمُ قُلْنَا تِلْي رَبَّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ الراكعين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 إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها, وجيها في الدنيا والآخرة ومن المطربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما كن. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. فيكون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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَ الرَّسُولَ فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ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 كفيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ثم نبتاه الفنج على لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم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 في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم في ما لكم به علم فلمتحجون في ما ليس لكم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 يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله وانتم تشهدون يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون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 يختصر برحمةه ما يشاء، يختصر برحمةه ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم.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 أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا نبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول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 لن تقبل توبةهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليقبل من أحدهم فليقبل من أحدهم من الأرض ذهب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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُلَاءَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ لَدَى إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب ما تكفرون بأيات الله والله شهيد على ما تعملون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 من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تدلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدين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 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, فألف بين قلوبكم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حَفْرَتِهِمْ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا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 تبيض الوجوه وتسود الوجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم فذوق العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتُ جُهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتُ جُهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإِيُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُصَرُّونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْرٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْرٍ مِنَ الْنَّاسِ وَبَاسُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ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 يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ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 يا ايها الذين لَا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خبالا مَا عنتم قد بدت البضاؤ من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ مَوْتٌ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ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 يقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم فينطلب خائبين ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوظ عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُنُوا الْرِبَىٰ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا واتقوا الله, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّاسِ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 ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا الله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 هذا بيان هذا بيان للناس وهداه وموعظه للمتقين هذا بيان للناس وهداه وموعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلىن ان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 محس الله الذين آمنوا وليمحس الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولن ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد الثواب الدنيا ناته منها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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بن الله مولاكم وهو خير الناصرين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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عثى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا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 بِما رحمتٍ من الله بانت لهم ولو كنت فظا غريضا القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين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 وَمَن يَظُلُّ الْيَأْتِبِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّ كُل نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَن اتَّبَعَ الْضُوَانَ اللَّهِ كَمَا أُبَى أَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيب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 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَدَابٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَا كُلُّهُ وَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ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 الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين فرحين فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وثبتو وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 ناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل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 فلا تخافونهم وخافوني فلا تخافونهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إنما ذلك الشيطان يخوف أو يئهم فلا تخافونهم وخافوني إن كنتم مؤمنين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 وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنى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 الله ليس بظلام وأن الله ليس بظلام للعبد. الصبح الله. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الناس.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 كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما تُوفَّن أجوركم يوم القيامة فما زحَزح على النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار ومدخل الجنه تفقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع لا تبلون في أموالكم وأمفسكم ولا تسمعون ولا تسمعون من الذين آوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإما تصبر مِنْ إن ذلك من عزم الأمور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 والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وكعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذابا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 ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعثنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة وَلَا تخزنا يَوْمَ القيامة إنك لا تخلف الميعاد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 وَأُنذِرُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتِلُوا وَقْتُلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند الله والله عينه حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل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 يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون